تغول زيانا يا اخوتي صاحت عاد تحمل شكوتها ها تحمل يعتابها زيانا يا اخوتي صاحت من اليسر جينا ما تدرون نبي حال رحنا وبش ما عتدرون نبي احا رحنا وبس جيناكم ما والله علينا يهون ع عفناكم بقت مغلوبنا حسره مشان اولاد فناكم ومن الشام جينا اليوم مظلومات للمظلوم حلب عيون خواتنا واحنا وقفت الزيوان بالشام وجرت بيت تقول وصلت الشام نسبية عساني لا وصلت الشام اي الزلم وين تطلع تتبرج على الايتام جمع ظلام والخدام تتراجك من الظلام ولا واحد من اخوتنا يحضر ويشوف حالتنا ياهل الشيام وان اصحاب الغيرة ياهل الشيام وقفتنا بين الزلم يلول يا انتا ردتكم يا اخوتي تحضرون بالشام وتشوفون بالديوان يا الويان والشمات وضمون اسمع كل واحد من المجلس علينا شبح عيون وينادون يا حسين وين أولاد عمت وين يزينا بليش ما تحكين يزينا بوين أخوت حسين محمى يضع نوين ضمن الشام يا ابن موين عمر لا طالت ضمن الشام يا ابن امي العمر لا طالت اياما فطر قلبي يا ابن امي ودعاني الليل ما ناما شفت يا قينك تقول علي زيد الرجل الصبية راسك كان جداما شو يسوي مراش الحسين وينظرض راسك اقبالي وحاجة نار دلالي صحت لا تضرب الوالي عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والي هذا مقطع ما تتحمل إمت بس هذا المقطع وأختي المجلس إذ قول يزيد ومن سمع حشيد هبصب والدي وسبدي وبهذاك المجلس الميشوم قاب يريد يضربني عمت عيني بتهر للشام عقب حسين اقتول ابني عقب الخدر ذاك الفات لني بمجلس الشمات يعود لنا الفرح هيهات وتعود أخوتي وبالخير تتعمر نوادي آيه وتساقطنا على أكبر صحبين فارقتهم على الثرى مرني